فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فيقول, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وتأكلون التراث أكلا اللَّمَّ وتحبون المال وتحبون المال حُبًّا جما.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 فادخلي في عبادي ودخلي جنتي